وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن درسنا اليوم هو الدرس الأول من كتاب البيع وقبله تنبيه هام بمناسبة حضور بعض إخواننا الذين هم حدثاء عهد بمجلسنا ودرسنا وإن منهم من قد يتصعب شيئا مما يقال فيصده ذلك عن طلب ما يقال وحقيقة الأمر عباد الله أن العلم كما وصف بحر لا ساحل له ولكنه على خلاف البحور فإن الإنسان يجد اللجج في عرض البحر ووسطه أما في العلم فإنه يجد اللججة عند ساحلي إذا كان في وصيته أمنها أتراك تنظر فيما قال موسى أو فيما قال الخضر عليه الصلاة والسلام وأنا أقول عليه الصلاة والسلام لأنه نبي. ولق تعالى وما فعلته عن أمره ولا يمكن أن يقتل إلا بوحي من السماء فهو نبي ثم لا يمكن عباد الله أن يفعل ما فعل إلا بالوحي والنبوة وأقول عليه الصلاة والسلام لأن ذلك يشرعه. في حق كل نبي من أنبياء الله عز وجل كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على الأنبياء كما تصلون علي وإن لا نقول في جميع صلواتنا اللهم صل على إبراهيم والله تعالى يقول في قرآنه وسلام على المرسلين فأقول إن مما قال الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام إنك لن تستطيع معي صبرا وقد رأيت أن موسى عليه السلام لم يطق شيئا مما كان عليه الخضر ومن هنا بادره يقول لقد جئت شيئا نكرا امرا او امرا نكرا لو شئت لاتخذت عليه اجرا وهذه القصة عمدة في مسائل الطلب عمدة في مسائل الطلب اعني طلب العلم فكل رجاء يستصعب بعضكم شيئا مما يقال فيصده ذلك عن طلب ما يقال فينفر عن هذا العلم وينفر عن أمر هو له شأن وهو له مهم فتبين هذا وطلب العلم يحتاج إلى صب ولا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فأقول عباد الله لا ينال العلم إلا بالصبر فأنا ألزمك الصبر وأطالبك به لأنك قد تستصعب شيئا مما يقال وحل ذلك عندي بأنه يحق لأحدكم عقيب الدرس أن يستشكي كيف شاء وأن يسأل كيف شاء ليطلب بذلك سهولة ما يقال الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما نزل واديا أنهم جلسوا هكذا متباعدين فقال إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان فكانوا بعد إذا جلسوا جلسوا بحيث إذا ضمهم بساط وسعهم وسعهم وهذا أوعب للعلم وهذا أوعب للعلم كما جاء في حديث السلاسة أحدهم دخل فسدا والثاني استحيا والثالث افتعده فأقول هذه نصيحتي بين يدي درسنا هذا ودرسنا كما ذكرت من كتاب البيع كتاب البيع والبيع في اللغة من الباع والبيع لغة من الباع إذا أن كل من الرجلين أو المتعاطين يمد باعه للآخر. البيع لغة إعطاء شيء وأخذ شيء البيع في اللغة إعطاء شيء وأخذ شيء أما البيع شرعا فهو مبادلة مال هنا نقف على حقيقة لغوية هام أن كلمة المال في اللغة تطلق على كل ما يملكه الإنسان وإن كان للكلمة اليوم معنا عرفيا أنها لا تطلق إلا على ماذا على النقد على الفلوس يعني تمام كما نسمي هذه كلمة عربية أيضا فلوس تمام ولكن كلمة المال أصلها في اللغة أصل كلمة المال في اللغة أنها تطلق على كل ما يملكه الإنسان بدلاله قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفر يعني بالمال هنا ماذا الجنتين والثمر يعني بالمال هنا الجنتين واله والثمر إذا تتعبير المال لغة يطلق على كل ما يملك الإنسان فنقول والبيع لغة أو شرعا هو مبادلة مال ولو في الزم مبادلة مال ولو في الزم أكن محمد إبراهيم يخرج لأهله أكن محمد ابن إبراهيم يخرج لأهله مبادلة مال ولو في الزم أو منفعة مباحة على التأبيد على التأبيد وهذا التأبيد تعريف أفادة نفائدة حرمة ما يعرف اليوم بالتمليك الإيجاري لأن البيع شرعا كما قلنا على التأبيد على التأبيد بمعنى تصبح مالكا للسلعته أبداً. أما التمليك الإيجاري فلا تصبح مالكا للسلعة أبدا تمام إلا أن تسدد أقصاط معينة فهذا نوع من أنواع البيع الشائعة وهو بيع محرم غير ربا ولا قرض. غير ربا يعني مبادلة مال بمال معه مع الزيادة هذا لا يسمى إيه يسمى بيعا مبادلة المال بمال مع الفضل والزيادة بشروط مخصوصه هذا يسمى إيه ربا ولا يسمى بيعا ولا يسمى بيعا ولا قرض ولا قرض وينعقد بإيجاب وقبول قواعد هامة القاعدة الأولى الأصل في البيع الحلف الأصل في البيع الحلف أخونا يوسف ابن محمد يخرج لأهله الأصل في البيع الحل ودليل هذه القاعدة قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله البيع قوله تعالى البيع قد قاعدة لغوية هامة وليتك تتنبى إلى ذكر هذه القواعد فتسطرها بلون بقلم له لون يختلف عن قلم كتابتك لتثبت عندك لأن هذه القاعدة غالبا من الكليات التي تضم معها مسائله كثيرا جدا فقولنا البيع في الآياء مصدر والمصدر من صيغ العموم عند الأصليين والمصدر من صيغ العموم عند الأصليين ما معنى من صيغ العموم من يفيدنا ما معنى من صيغ العموم عند الأصليين يشمل كل بيع هذا معنى العموم يبقى كل بيع حلال إلا ما استثنى الدليل أو إلا ما استثنى الشارع الحكيم يبقى هنا نقول لأنه من حرم شيئا فعليه له من حرم بيعا من أنواع البيوع فعليه الدليل لأنه مخالف لماذا للأصل لأنه مخالف للأصل فقوله هو أحل الله البيع يعني أحل كل بيع إلا ما استثنى له الدليل الشرعي. وهذه القاعدة تسمى عند الأصولين بقاعدة الاستصحاب استصحاب يعني الأصل في الأشياء الطهارة فمن خالف هذا الأصل فعليه ليه الدليل الأصل في الأشياء الحل فمن خالف هذا الأصل فعليه دليل الأصل في المسلم الصدق تمام فمن خالف هذا الأصل فعليه دليل إذا جاءك مسلم بخبر فهو مصدق إلا أن إلا أن تأتي ببينة على ماذا على كذبه هذه القاعدة مفهومة قاعدة الأصل في البيوع الحل ما فيها إشكال طيب القاعدة الثانية الأصل في المع في المعاوضات المالية التقابل ما معنى التقابل انتقال السلع والمال قال السلع الى المشتري وانتقال المال الى له طيب هو ذا الاصل قبض السلع بقبض المال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل يدا بيد ومثلا بمثل يبل في المعاوضات المالية التقابد وقد يجب التقابد إذا كان المبتاعان إذا كان المبتاعان ربويين ثم قال فإن اختلفوا فبيعوا كيف شيء؟ قوله فإن اختلفوا فبيعوا كيف شيءتم تحت هذه الفوائد. قوله صلى الله عليه وسلم فإن اختلفوا فبيعوا كيف شيءتم هذه الفوائد. الفائدة الأولى عدم تحديد نسبة للربح. وهذه مسألة فيها مجغلة فكثير من إخواني يسأل هل الإسلام حدد نسبة معينة للربح بالعشر مثلا أو بالربع أو كذا أو كذا فقوله فبيعوا كيف شئتم فيه إشارة إلى أنه متاختلفت هذه الاصناف يعني اختلفت يعني انك تبيع ذهب بفلوس فبيع كيف شئت لكن لو بعت ذهب بذهب يشترط ايه شرطان المثلية يعني ايش المثلية يعني ده جرام 24 ده جرام 24 ده 20 جرام ب 20 جرام يبقى يشترط ايه مثل بمثل ويدا بيد لكن إن اختلفوا يعني ملابس بفلوس أطعم بفلوس فبيعوا كيف وقولوا كيف شئتم يعني ماذا يعني بأي نسبة من المكسب شئتم ففي دلالة على جواز بيع الشيء الحقير بالمال الكثير والعكس بالعكس وبيع الشيء العظيم بالمال, الليه بالمال الليه القليل ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهما معدودا ولكن هنا شرط فعلا بعض الناس يستغل هذه القاعد استغلالا سيئا يقول لأن الإسلام لم يحدد نسبة معينة للربح فيستغل ظروفا الناس وحاجة الناس فيبخسهم حقهم وأشياءهم فهذا حرام لقوله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم صحيح يعني لو جاءني عن رضا وطيب نفس يبيع لي هذا المسجل بقنيه فلي أن أشتريه وليس حراما طالما بعه عن ماذا عن طيب نفس لكن لو جاءني وانا أعلم من حاله أنه ماذا معوز ومحتاج إلى المال تمام فعلمت هذا من أمره فقلت هذا لا يساوي إلا خمسة جنيهات أنا لا أشتريه إلا بثلاثة جنيهات هذا البيع وإن كان صحيحا لكنه إيه مع الإسم لكنه في حرمة بسبب استغلال الظروف إيه يبقى قوله فبيع كيف شئتم في دلالة على جواز ماذا على جواز البيع بأي سعر دون تحديد نسبة معينة للمكسب تمام وأظن أن عمل المسلمين جرى بهذا من عاد النبوة إلى يومنا هذا بدليل كم من أشياء كان ثمنها أمس كذا ثم هي تباع اليوم بكذا بعشرة أمثال سعرها بل وبمئة مس صحيح إبا عليه يجوز البيع بأي سعر متى خرج المفتاع من ماذا من أمرين الأول من الربا والربا في الأشياء الستة التي ذكرتها وما في معناها ولا نسبق فهذا سيأتي ذكره تمام أشياء الستة التي ذكرتها وما في معناها إيش وما في معناها حتى لا الدين قلنا الزاب بالزاب الفضة بالفضة الملح بالملح الملح مقتات ومدخر يبقى ما كان مقتاتا مدخرا كيف مثلا الفاصوليا المكرونه اللوبيا لا يجوز بيع اللوبيا باللوبيا الا بشرطين اثنين مثلا ايه يعني كيلو بكيلو صحيح ويدم بايه بيد لكن لو بعت الفاصوليا مثلا بالفلوس بيع كيف شئت صحيح لو بعتها بالتمر فبيع كيف شئتها ولو أخذت مئة كيلو من التمر بكيلو من اللبيا لا حرج عليك تمام يبقى إذن أن يخرج المبتاع من الأصناف الربوية الستة وأن يخرج من ماذا من البخص وأن لا يكون فيه من ماذا من بخص البائع أو المشتري لقوله تعالى ولا تبخس الناس ايه؟ أشياءهم قوله فبيعوا كيف شئتم في فائدة أخرى وهو جواز البيع بسعرين ما معنى البيع بسعرين نعم البيتال البيتال. نعم ما في حرج بعض الباعة يستغل هذه المسهولة أنا لا أبيع بزمتين أنا من الصبح ببيع باثنين جنيه وهو لو علم أن من بجواره رفع السعر تمام لجعله بثلاثة واربعة وضاعت الزمة عنده فيجواز البيع بسعرين يعني مثلا تأتي أنت فتشتري بقني يأتي آخر فيشتري بنصف جنيه هذا لا حرجك لئن قال فان اختلف فبيع كيف كيف شئتم ثم هو نفسه يفعل هذا من يقول لك طب لو جه اخر النهار واردت ان تذهب الى بيتك من غير هذه البضاعه ما تفعل ممكن يبيعها هكذا كما يقال ايه شيله صحيح وممكن ينزل سعرها الى الايه النصف تمام يبقى حرج من البيع بسعرين بدلالة الحديث فبيعوا كيف ايه كيف شئتم قوله كيف شئتم يعني لهذا بمئة ولهذا بخمسين ولهذا بسلسين تمام ثالثا قوله فبيعوا كيف شئتم جواز تأجيل احد العواضين جواز تأجيل أحد العواضين أخونا ألفاظ دعني أسألك أنت الجالس لآن ماذا فهمت من قولي فبيعوا كيف شئتم أراك فهمت ولكن التعبير إيه ذهب من على لساني فأنا أريد من يذكر لنا الفائدتين تمام اللتين ذكرتا من قوله صلى الله عليه وسلم فبيع كيف شئ فضل نسبة للربح صحيح صحيح نعم كيف السنيه لا حرب طيب هذا حق الفائدة الثالثة جواز تاجيل أحد العوضي احنا قلنا في القاعدة الثانية الأصل هو إيه؟ تقابل. تقابل يعني قبض السلعة وقبض السمن كيف ما يحدث في أكثر بيوعنا اليوم تروح تشتري من البقال شيء بتعطيه المال وبتأخذ السلعة تشتري سلعة من تاجر كذا ده الأصل لكن يجوز تأقيل أحد العوضين يعني إيش تأقيل أحد العوضين يعني تدفع المال وتستلم السلعة إيه بعده أو تأخذ السلعة وتدفع المال بعد إيه بعد ذلك تمام جواز تأجيل أحد العوضين بشرط أن يختلف المبتاعان يعني إيه يختلف المبتاعان يعني ما ينفعش تأجل الزهب بالمال او الزهب بالذهب يعني واحدة تأخذ من واحدة ذهب عشرين مثلا جرام وتقول لها اينا اشتريتهم منك وهبقى اديك فلوسهم بعد ايه بعد سنة هذا لا يجوز لان قلنا الاصناف الربوية الستة لابد فيها من ايه شرطين اللي اللهم شرط ايه تقابض ودفع اه؟ آه. تقابض, والمثلية. تقابض والمثلية لكن إن اختلفوا لا حرج رجل يشتري سيارة ممكن يدفع سعرها بعد ايه؟ بعد ذلك أو يدفع سعرها على أن يستلم السيارة في شار كذا أو كذا فضل هذا لا يجوز إلا أن يقع عملك ماذا لا بيع ولا شراء فتكون مجرد إيه مجرد وسيل يعني تأخذ السلع منها عشان تبيعها لها لحسابها هي تمام لكن أن تشتريها منها نسيئة يعني مع تأقيل هذا لا يجوز فلا يجوز بيع الزهب نسيئة لأنه قلنا من شرط بيوء البيع الأصناف الربوية الستة ماذا التقابض والإيه تقابض يعني عدم التأقيد يبقى بشرط أن يكون السماء المفتاعان مختلفين كبيع العقار بالمال أو الطعام بالمال ما الدليل على هذا ما الدليل يا محمد عدم الدليل. عدم الدليل صحيح نعم نعم في في السنة راهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي والراهن بيع صحيح والراهن ايه يبدد لله على عدم اشتراط قبض اللي المال أو السلعة عند اللي عند البيع ويجواز تأجيل السلعة أو اللي أو المال ثانيا حديث عبد الله ابن ابن عباس رضي الله عنه والذي فيه من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى باء إلى أجل معلوم لكن شرط شرطا مع التأجيل إيش هو الشرط نعم لا تحديد صفة المبتاع تمام إذا يجوز التأجيل بشرط ماذا تحديد صفة اللي يعني أنا اشتريت سوبا فأحدد الصفة أن يكون السوف شتويا صيفيا نوع قماشي كذا. وخد. لماذا؟ لأن الإسلام نهى عن بيع ال، عن بيع الغرض. لذلك لا يجوز شراء السمر على الشجر. لماذا؟ لأن مفروشة، فوش معلومية. وإحنا اشترطنا معلومية اللي سلعة من أصل ففليس في كيل معلوم ووزن إيه؟ معلوم الى اجل ان ايه معلوم. معلوم وهذا الشرط يمنع ماذا يمنع الظلم ويمنع الفساد والمشاحنات بين عباد الله فلما تقول انا اريد ان تقوم ان تبيع لي سيارة على ان تستلمها اشار كذا لابد من تحديد صفة هذه السيارة تحديدا ترتفع به الجهالة يعني ايه تحديدا ترتفع به الجهالة الشرط ان احددها كلها انما احددها حدا ترتفع به يعني مثلا سيارة احدد الموديل صحيح قوة المطور لدي اشياء ترتفع به الجهالة كمليات لكن ما احدد لك اشياء لا تؤثر في المبتاع كنوع الخيط الذي تخيط به الكراسي الداخلية هذا ما يدخله إنما نقول تحديدا ترتفع به الجهالة مفهوم هذه المسألة طيب نعم نعم ففي الحديث قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل يبقى الآن ذكرنا قاعدتين طيب أنا أسأل الآن من فاهمها هتين القاعدتين من الجلوس يرفع يده قاعدة الأولى الأصل في البيوع الحل من فاهمها أنا أقول من الأصل في البيوع الحل والقاعدة الثانية الأصل في البيوع اللي إيه؟ تقابل هم الذين رفعوا أيديهم هم الذين فاهموا أم هم الذين لم يفهموا <تصفيق> ضاع الدرس طب من لم يفهم ما قيل ناس جلسوا في النص <تصفيق> أنت لم تفهم ما قيل لا القاعدة الأولى ولا الثانية الثاني طيب أنا أعيد الكلام على عجالة من أجل تسبيت فهم من فهم ومن أجل إزالة اللبس والإشكال عند بعض إخواني فأقول سلمكم الله الأصل في المعاوضات المالية في البيوع التقابل يبقى الأصل في كل بيع قبض السلعة وقبض اللي المان وهذا الذي يتم في أقصر بيوعنا يعني أنت اليوم تشتري كل يوم أشياء كثيرة وكثيرة جدا وهذه الأشياء يتم في عملية تقابض تمام؟ ده الأصل التقابض يجب في الأصناف الربوية السب هي الذهب الفضة الملح الشعير اللي البر تمام يبالا وجوب له التقابل. فما ينفع بيع الذهب أكلا، فأقول لك خز هذه الجرامات من الذهب واعطيني سمنها آخر العام. هذا لا يجوز. وجوب التقابض عند بيع هذه الأصناف الربوية له الست هذه الأولى. وجوب التقابض وما في معناها. إيش ما في معنى الأصناف الربوية الستة؟ عندك أربع أصناف تأكل وتدخل التمر الملح تمام ما في معناها اللي هي في الصفة فتكون مأكولة وإيه ومدخرة كيف ماذا اللوبيا في الصلية هذه أشياء توكلو تدخر يبا لا يجوز بيعها إلا إيه إلا تقابضا عند التماسل عند الليه عند التماسل يعني اللوبيا باللوبيا التمر بالتمر لابد من الشرطين. المثلية يعني كيلو جرام جرام حتى ولو اختلفت جودة إيه المبتاع كما يحدث اليوم لذاب مقصور وذاب سليم الحديث قال لا تبيع الذهب بالذاب دب قولوا الذهب بالذاب يشمل عموم إيه الذهب سواء كان سليما أو كان إيه صورا كان أفريقيا أو كان إيه أو كان بلديا كما يقال في عرفهم يقول هذا ذهب أفرنقي يبقى هذه النقطة الثالثة مفهومة أخي طيب النقطة الرابعة نعم قياسا قياسا ما, ما في معنى قياسا ما قياسي وهذه العلة عند المالكية لاختيات والادخار وهي العلة التي نفرها شيخ الستمتين ما من سلعة تشارك هذه الأصناف في علتي الاختيار والادخار، تمام؟ يعني الملابس ما تدخل في الأصناف الربوية، لأنه لا مقتات ولا إيه؟ صحيح؟ ممكن أعطيه قميص وأأخد قميصين، بدليل ماذا؟ نعم؟ لا، بدليل ماذا؟ فبيعوا كيف شئتم يا رجل؟ نعم. إيش هو؟ لا لا هذه بعيدة بعيدة أنا. فاجوز إننا فعلاً أدي أعطيه قميصاً وأأخذه قميصين من من قماش آخر من جودة أخرى من جودة إيه أعلى إلى آخره. تمام لكن الأصناف الربوية الستة لا يجوز بيعها إلا بشرطين إيش هما التقابط والمثلية واضح هذه الجزئية السالسة طيب جزئية الرابعة أمهل قال فإن اختلفوا فبيع كيف شئ فأخذنا من قوله فإن اختلفوا فبيع كيف شئتم سلاسة تمام الفائدة الأولى جواز البيع بأعلى سعر صحيح ما في مشكلة حتى ولو كان الشيء إيه؟ حقيرا لكن بشرطين اثنين ألا يكون إيه؟ ربويا وألا يكون بخسا تمام وألا يكون بخسا ثانيا جواز البيع بسعرين تمام أنا أبيع لك بمئة وبيع لغيرك بمئة وعشرين ولغيرك بمئة وسبعين إلا. ثالثا جواد تأقيل أحد العوضين ما تختلف وخرج من الأصناف فممكن أخذ القميص وأسدد لك سمنه بعد سمنه طيب هل في إشكال في هذه القاعدة الثانية فضل كيف اتفقا كيف ايه جيبوني طب ليش أردنا أن لا تباع الفضة أجلا أو زاب أجلا لا لأن أصل الذهب والفضة هم أصل المال الذي نتعامل به ماذا زاب ويه فالأصل أن العقود كانت تجرى بدنا نير يعني الذهب، وليه والدراهم يعني ليه فصارت الفلوس الموجودة في إيدي هذه الأبراق المالية صدك أصلا لما صكوك ان انت ليك كذا ذهب ليك كذا ايه فضة ليك كذا ايه وهكذا تمام فلا يجوز بيعها لان هي اصلا ذهب وايه وفضه فلا يجوز بيع الذهب والفضه بالاجل لكن الاصناف الاربع الاخرى لا يجوز بيعها الا مثلا بمثل ويدا بيد عند الملك عند الـ عند الايه التمر بالتمر الشعير بالشعير لكن لو شعير بتمر ممكن اخد 100 كيلو تمر بكيلو شعير صحيح طيب اتفضل اه عايز سؤال جديد عمله بعمله دولار مثلا وبس المثل ب ب جنيه ما يشترت المسلية لأن في هنا ايه لا. صحيح فإن اختلفوا فبيعوا كيف ايه كيف شيء ما يشترت المسلية في هذا البيت تمام إذا هذه القاعدة ايه الثانية هذه القاعدة الثانية القاعدة الثالثة الأمور بمقاطدها وهذه وان كانت قاعدة أصولية لكن لا مناسبة ذكر هنا بارك الله بيه ايش هي مناسبة الذكر وتنبه ان البيع قد يكون صحيحا تمام لكن المقصد قد ايه يفسده المقصد قد ايه قد يفسدوا لأنه الأصل في البيوع الحل مثاله مثلا شراء الناس اليوم لأشياء على سبيل المقامرة كمثل مثلا ما, ما, ما يفعله بعض الناس من شراء أكياس الحلوى والحلويات التي تباع الأطفال أو أكياس البطاطس مثلا على نية الجائزة التي فيها هذا البيع أصله إيه؟ حلال بساطة بمال صحيح؟ لكن المقصد هنا هل مقصد البيع والشراء؟ ولا المقصد المقامرة على ما في إيه؟ على ما في داخل الكيس تمام؟ يبقى هذا البيع يحرم باعتبار ماذا؟ يبقى الأمور بمقاصد هذه القاعدة رقم كم؟ القاعدة رقم ثلاثة ما الدليل على هذه القاعدة؟ ودليل هذه القاعدة حديث سلمان رضي الله عنه لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من فقال هو صدقه هو صدقه. فلم يعرف لم يأكل نعم لماذا لا يأكلون الصدق الأنبياء لأنه قال في الحديث إنها أوساكم الناس، وبذا تعلم أن إخوة يوسف ليسوا أمبياء لأنهم قالوا أوف لنا الكيل وتصد علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلو قالوا لو كانوا آباء لم لما يك لما طلبواها. صحيح؟ هذا طلب الصدقة. فهذا دليل أن سلمان قدم له الطعام على أنه صدق فلم يأكل. فقال بل هو هدية. بل هو هدية. فأكل صلى الله عليه وآله وسلم. فأكل صلى الله عليه وآله وصفه لماذا أكل؟ لأن الأنبياء يأخذون له الهدية يبقى يشرع قبول الهدايا ولكن هنا شروط أمهي البرن شرط الأول أن تكون الهدية مباحة النفع يعني لو أهدي إليك شيء غير مباح النفع كمثل أنه ما قد من قميص إيه أو من حلة كانت من دباق فلم يقبلها لأن الدباج هو الحرير محرم النفع بالنسبة لماذا للذكور فلم يقبله صلى الله عليه وسلم الذي قال للرجال صوم كل الذكور، لأنه يحرم على كل ذكر ولو كان ربيعا، ومننا ما يفعله بعض الآباء بابنائهم الذكور عند ولادتهم من إلباسهم الزهب هذا حرام، لأن الحديث قال حراماني على ذكور أمتي، ولفظ الذكر يشمل ماذا الرضيع، فلا جزء الباسه الزهب. تمام فلا تقل على رجال قل على الذكور يبقى أن تقول هدية مباحة النف ألا تكون رشوة عن الدين مثاله رد سليمان عليه الصلاة والسلام الهدية صحيح؟ لأنها كانت رشوة ألا يهاجمه صحيح؟ ثالثا يطلب بها صاحبها منفعة خاصة كالصلاطين والعمال والأصل لا يجوز لهؤلاء قبول لهديه ثم الصلاطين والعمال والأمراء طيب نعود إلى حديث سلمان رأيت كيف أن الطعام هو هو فما الذي اختلف المقصد صحيح سلمان مقصده في الأول ومقصده في الثاني يبقى هذا الحديث يكون دليلا معنا على قاعدة الأمور بماذا بمقاصدها على قاعدة الأمور بمقاصدها فعليه تمام أن المقصد قد يؤثر في حل البيع